وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامٍ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَبْتَغِ وَاجِهَةَ الْآخِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ وَذَلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامٍ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَم وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمِيعًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبَضَتْ يَدُنَا هُمْ كَائِرُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاتَّخَذُوهَا هُزُوًا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 قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَظَنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ مَنَّ ٱلْمَلَأُ عَلَيَّ وَأَخْرَجُونِ ۖ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَطِرُهُۥ فَإِرَٰى وَإِنِّي لَظَنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا